فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه إ ن ا اذا لفي ضلال وسعر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 فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا ارسلنا عليهم صيحه و ا ح د ة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من الدكر. كذبت ق و م ل و ط ب النابلسي ذ ل ل ع ل ي ه م ح ا ص ب ا إ ل ا آ ل لوط ا م ي ه ا س م ة من ن ن ع د ا ك ذ ل ك نجزي م ن شكر